قرار الضبيلات تنجي من يقول إن كتير النزاج الرؤسي الكفار هو أفو ماجه في هذا العصر فقالت أن الأمة الإسلامية أصبح ضعيفة مهجولة يعني نريدها ضعف ضعيفة مهجولة الآن ونريدها ضعف يعني لكي تصور علينا الكفار ويقومون علينا عزالة من الشكمة عزالة من الشكمة الرسول صلى الله عليه وسلم عاجر لمكة ذات عفرة ثلاثة والسلطة فيها للكفاء وما أمر أحد من أصحابه أن يغتال كابرا قالوا قرعب ذي المن أو أن يأكل مال كابر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يزرع المسلمين شراً ومعوذاء فلما هاجر عند المدينة ووجد الدار والأنصار والأعوار حين ذلك أعلن الحرب بایدی على